أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحض الله رب العالمين نستعين اهدنا المستقيم الذين عليهم غير وَاالَّذِينَ يَنفِقُونَ مِمَّا Oh, Lord, me وقعناه متنكي عشرة رستاقا مهمة وهو علناها إلى موسى أبت استصطاعه وهو ألقم أنقذ بعصاك الحجرة ثم من متنكي عشرة عمها. قد علم كل غناس مشغطا وبللنا على النور وماهو أمرافلنا من منا السلوى نَعْمُوهُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَا هُمْ وَإِذْ قَيَّلْنَا Merci. كِتَابٌ وَقَوَاصٌ عَلَى الْعِزِّ الْعُظْمَيْنِ وَإِذَا طَالَ الْجَبَلُ فَتَوَانَنَّمُوا إِنَّتُكُنْتُمْ مَرَنَا ويبقى. ذلك من المؤمنين الذين بآياتنا، القصص، ذلك من الذين كتبوا بآياتنا وقصوم Oh, you mm -hmm. لا إلا في السماوات والأرض لا تأتي إلا بروتا أسأل ونجد قل إنما علمنا عند الله قل إنما ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا لنفسي إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا من الخبر وما مسني إن إلا لقوم من هو الذي خلق من زوجها ليسكن إليها فأما ما توشنا حملت حملا طيبا ثم وضبنا فلما أتقالت فلما أتقالت دع على ناديتنا صالحا لنكون من الشاكرين فلما صالحا لهم فيما أي يشركون هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ يسمعون ذي الله ولنعوز هو الرحمن لقومنا المؤمنين واذا قرئ لهم آيات يستمعون علكم ترحموا وَمَا رَمَىٰ نَارًا أَخْرَجَ رَبُّكَ مِنَ الْأَنَامِ بِالْحَمِقِ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَمُشَارِكُونَ يُجَادِلُونَكَ بَعْدَ يسافون إلى الموت وهم وإذ يعيدكم الله إحدى الطائبة أن غير ذات الشركة تكون لكم من الله الله أن يحق الْحَقَّ عداد يحق الحق بألماته الْحَقَّ لا مينه ولا متيه فاستجاب لكم, أني فاستجاب لكم أني بألف من الملائكة المولدين وما الله وما دام إلا شرا ولدومهن ان ننذره ان الله عزيز مقتدر اتي هوتكم هذا امر من هو عليكم من السماء من الأقدام إذ يومي ربك إلى الملائكة أني معكم آمنوا. في قلوب الذين منهم كل ذلك الله رسوله ومن يشعق الله رسوله فإن الله شديد إلا متحرفا لمتال فأم متحرزا للاحية فقد بغضب من الله ومهواه جهنم وبئس المصير فلن ولكن الله قتله وما رميت رميت ولا تكون يَدَكُمْ عَنِ النَّاسِ وَأَكْمِلُوا الْقُرْآنَ حَتَّى إِذَا نُودِيَ لِصَلَاةٍ وَلَغَوْا فِيهَا إِنَّ صَمَّ آذَانَهُمْ عَنِ الذِّكْرِ فِي الْمَسَاجِدِ يَا لا يستجيبون لنا، يستجيبون لنا، ولرسوله دعوتنا أن الله وأنه. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتعى عنه إلا أنها قالوا سمعنا لو نشاء لو نشاء إذا إذا إذا إذا الله هذا هو الحق من عندك فأغطر علينا وإذ قالوا اللهم أنه كان لذا هو من عملك فأغطر علينا حجارة من السماه ائتنا من وما كان الله وما كان الله وهم يستغفرون وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدرون عن المسجد العرام وما كانوا أولياء إن أولياء أولوه إلا المتقون علىهم ولكن أكثرهم لا العلمون وما كان صلاة وما كان صلاتهم عند البيت فذور العذاب لما كنتم تكفوا عنه إن الذين كبروا ينفقون أولهم ليصدوا عن سبيل الله يَكُونُ يَوْمَ تَمُورُ فِيهِمْ مَا قَدَّسَ وَإِنْ يَعُدُّ فَقَدْ مَضَتْ حَتَّى وَيَكُونَ كُلُّهُ لِلَّهِ وَإِنَّ رَجُلًا تَوَلَّىٰ فَعَنَهُ مَأْوَاهُ إِنَّ الله مولا